s O karl as nuli Ibrahima muleki το istema see contexts arī لَيْلٍ لَيْلُ رَاكَ كُتِبًا قَالَهَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُ لا الْآفِلِي فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان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 بي عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون